رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايتم خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله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 السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى